Bismillahi rrahmani rrahim Yasalunuka anil anfal Qulil anfal lillahi war rasul Axtقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين.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 A'l·la-dein a yuqimu'na a'l·la-tea-wam-maa rzqna-hum yunfiquun alla eke hum ul muminun ha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 وَإِنذ ي ععيدكُم اللهَّهُ إِحدَ الطِ فَتَْنِ أن هَالَكُم وَتَوَدُّونَ أن وَرَذاَاتِ الشَّكَةِ تَك لكمْ وَيُريد اللهَّهُ أَْ يحقَ الحََّ بِكَماتاتِهِ وَيَقطَعَدَ بِكَافِرينَ لحّ الْ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 إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير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 Yà أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون Ina sharra d'ab-b'ind Allahi, a s'm-buk-mu, a llathina la y'aqilu Walau alima Allah fiihim khayra l'a esma'ahum Walau esma'ahum l'tawalau w'ahum mu'ariduun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 قَامِينَ عِندَكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ أَوْ أَتِنَا بِعَذَابٍ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ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 وما كان صلاتهم عند البيت الا مكاء وتصدي فذوقوا العذاب بما كنتم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 قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ تَهْوِي رَغْفًا لَّهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ وَإِن يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ وَإِنَّ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ وَعَلَمُوا أَنَّ مَا وَرِثْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ wal yatama wal masaakeen wa min as-sabeel in kuntum aamantum billahi wama anzalna ala abdina yawmal furqani yawmat taqal jamaa wa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 كَذٰلِكَ بِإِنْفِرَاعِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ ذلكَلِكَ ب بأن اللهَّهَ لَم يَكُم غَيرًا نِعحمَةً أَنعَمَهَا عَ قَوْ مِن حتىَ يُييرُ مَا بِأَفُسِهِم وَأَن اللهَّه سَمع عَليم كَدَاء بِآالِ فِ الرعونَ والَّذينَ مِن قَهِم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 أَمِينُهُمْ ثُمَّ يَنقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لا يَتَّقُونَ فَإِمَّا تَفْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَتِّتْ بِهِمْ مَن خَلَفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَمَنْبِذ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُون وَأَعِدُّ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لا تَعْلَمُونَ هُمُ اللَّهُ يعلمهم.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 يا ايها النبي احرض المؤمنين على القتال ان يكن منكم 20 صابرون يغلبون 200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 ان الله بكل شيء